وما هو بقول شيطان رجيم فا اين تذهبون فا اين تذهبون انه هو الا ذكر للعالمين انه هو الا ذكر للعالمين لمن نساء منكم أن يستقيم